انما النسخ زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليوقعوا عدته ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زّين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. <تصفيق> يا أَجْهَلَ الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ فِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الثَّاقِلَةَ إِلَى الْأَرْضِ